ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل إ ل ي ك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط, صراط عزيز ا ل حميد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 أ ف ل م يروا الى ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم من السماء و ا ل أ ر ض إ ن شا نخسف بهم ا ل أ ر ض أ و نسقط عليهم كسفا من السماء إ ن في ذلك ل ا ي ة لكل عبد منيب ولقد آ ت ي ن ا داود منا فضلا يا جبال أ و ب ي معه والطير و أ ل ن ا له الحديد أ ن ع م ل سابغات وقدر في السرد و ع م ل صالحا إ ن ي بما تعملون بصير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 فأعرضوا فارسلنا أ ع ر ض و ف أ عليهم سيل العرم وبدلنا ه بجنتين ه جنتين لذواتي اكل خنط و أ ك ل وشيء من سدر قليل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 فقالوا ربنا بعد بين فجعلناهم ق ا ا ربنا ل و بعد احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور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 الظالمون موقوفون ر بل ه يرجع بعضهم إ ل ى بعض ل ل ق و ل يقول الذين ا س ت ض ي ف و ا للذين استكبروا لولا أ ن ت م لكنا مؤمنين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 أ ن نكفر بالله ونجعل له أ ن د ا د ا و أ س ر و ا الندامه لما ر أ و ا العذاب و ج ع ل ن ا الاغلال في أ ع ن ا ق الذين كفروا هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون وما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 ش وإن ا ه ت د ي ت فبما ي و ح ي إلي ربي ن ه س م ي ع ق ر ي ب ح ي ه ذات مضمون ا ج ت م ا ر ي ب وقالوا آ م ن ا بي و أ ن ى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد و ر ح ي ل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مبين